كلا لا وزر الى ربك يوم اذن المستقر ينبئ الانسان يوم اذن بما قدم واخر ينبئ الانسان يوم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 أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق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 أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدَى أَلَمْ يَكُنُ طُفَةً مِّمْ من مَنِيْهِ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنُّ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى